الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين رب الخلايق أجمعين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على سيدي ولد آدم أجمعين حبيب رب العالمين المبعوث بخير الهادي الى صراط الله المستقيم وعلى اله واصحابه اجمعين في رحاب الحبيب وفي صحبه المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلينا ان نستحضر جميعا اننا نصحب انفاسه واخلاقه وقيمه وان الذي نقول وننقل عنه باذن الله تعالى هو حق في هذه الحلقه سوف نتحدث عن جانب من الجوانب التي أرى أنها موجودة في حياته عليه الصلاة والسلام ولكنها تحتاج منا إلى أن نبرزها سوف نتحدث عن مرؤته ونبله إن استعداد هذا الرجل لتحمل الاضطهاد من أجل معتقداته هو الطبيعة الأخلاقية السامية لمن آمن به واتبعوه واعتبروه سيدا وقائدا لهم إلى جانب عظمة إنجازاته المطلقة كل ذلك يدل على العدالة والنزاهة المتأصلة في شخصه بل انه لا توجد شخصية من عظماء التاريخ الغربيين لم تنر التقدير اللائق بها مثل ما فعل بمحمد مونتومريوات في كتابه محمد في مكة ومن مظاهر وصور المروءة والنبل في حياته صلى الله عليه وسلم اولا كان هذا يعجبه يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الخرائطي في محاسن الأخلاق قال إن الله عز وجل كريم يحب الكرماء يحب معالي الأمور ويكره سفسافها كان صلى الله عليه وسلم يقول هذا كلام عظيم جدا يقول صلى الله عليه وسلم عقل المؤمن مروءته وحسبه خلقه يعني كلام في غاية اللطف، في غاية الروعة والجمال المروءة نتاج العقل تحجزك من القبيح تجعلك مقداما دائما تجعلك حي لنعلم أن هذا من الدين ثم أنه صلى الله عليه وسلم يقول لقد شهدت في دار ابن جدعان حلفا في الجاهلية لنصرة المظلوم في مكة ولإغاثة الملهوف قال أحب أن لي به حمر النعم ولو دعيت إليه في الإسلام لاجبت هو يحب المرؤة هو صاحب مرؤة من هذه المرؤة ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة جاءتني امراه مسكينة وعندي ثلاث تمرات فأعطيتها التمرات الثلاث ومعها بنتان فأعطت الأولى تمره والثانية تمره فلما أرادت الثالثة نشبت البنتان كل واحدة قالت الديني الديني فأخذتها من فمها وشقتها بين البنتين فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال إن الله قد أدخلها الجنة بذلك وفي رواية قد حرم عليها النار في الصحيحين تعجبه المرؤة وكان صلى الله عليه وسلم ذا مرؤة مرؤته عالية فزع أهل المدينة ليلة خرج الناس جميعا وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب إلى مصدر الصوت ورجع يعني الناس يقولوا في عيون يفتحوا الحاصل شنو مشوا جاء على فرس عري بغير سرج لأبي طلحة ويقول لا تراعوا أو لن تراعوا حتى قال انا وجدناه بحرا أي وجدنا الفرس سريعا يعني جربت لكم الحصان بالليل والناس نائمين مشوا جاء يا خلاكين بمروة مروءه عالية ونحن كأمة مسلمة نحتاج إلى هذا النبل ونحتاج إلى هذه المروة بيننا مروءته قديمة تقول له خديجة كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم مروة وتكسب المعدوم مروة وتقرأ الضيف تشبعه بيتاكل زول ضيوف مضيوف زول ضيفان يا أخي نحن الواحد كان جاء وضيف يقول له شكلك ما فاطر شكلك ما فاطر ده كلام ده حسن الأخلاق ده يتكلفه أحد أنت لو حاولت تتعمل نفسك زول مهذب بعشوية بيتفك منك أنت كان أصلاك ما مهذب في جواك بيتفك منك بعشوية الأخلاق ده جزء من تكوين الإنسان وهي في النبي صلى الله عليه وسلم طبع قال ابن الحجر ويأخذ من ذلك أن من قام بصنائع المعروف وفعل الإحسان إلى الخلق كفاه الله الشرور إن النبي عليه الصلاة والسلام جاء لخديجة خائفة فقالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا سيدفع ما تعتقد أنه يأتيك من الضر بسبب ما أتيت الناس من المعروف إنها مروأته صلى الله عليه وسلم أو لو شلتم قولوا مروته لأنه صاحب مروه يا اخي مروه عجيبه يحضر الجنائز ويشيعها ما مروة؟ نحن عندنا نسأل في المروة وده كويس في السودان حمل الجنائز والحفر في المقابر دي مروة تمتد ولكننا نريد أن نضع هذه المروة أو المروة في إطارها الصحيح ما المطلوب منا؟ المطلوب منا أمور أول الأمور المروة الموجودة ينبغي أن نجعلها دين يعني فين بيحفروا في المقابر؟ يغير النية شوية يجعلوها لله ليجدوا بذلك أجرها كل شيء النفير. زول نعمل النفير عنده بيت دار يا ابني نعمل لنفير نحس النوايان لما نصل الارحام لما نزور المريض ينبغي ان نربط هذا الله الأمر الثاني علينا أن نطرق جوانب اخرى من المروءه وكمال الرجوله وما يليق بإنسانية الإنسان وشفافيته من تقديم الخير والعطاء والجود للناس ثالثها نريد أن نعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد حاز الكمال وفي كل مضمار من الخير وفي كل قيمة من القيم هو أستاذها ودائما أقول كل قيمة من القيم زادها قيمة زاد العدل عدل وزاد الحلم حلم وزاد الكرم كرم وزاد المروءة مروءة وزاد النزاهة نزاهة وزاد الحياء حياء حتى أن الحياء يستحي من حيائه الحق أنت وأنت إشراق الهدى ولك الكتاب الخالد الصفحات من يقصد الدنيا بغيرك يلقاها تيها من الأهوال والظلمات صلى الله عليه وسلم أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا وإياكم أجمعين وأسأله وأتضرع إليه في هذه الساعة ونحن في هذا الشهر الكريم أن يجمعنا وإياكم به في جنات النعيم واجعلنا من حزبه المفلحين في الدنيا وفي الآخرة إنه نعم المولى ونعم المصير وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم